وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ وأنتم تعلمون إن ما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكا إن الذين الله لا يملكون لكم رزقًا فبتغوع عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه واشكروا له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 نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقدمون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وليون ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولطائهم انائك يائسون من رحمتي والائك لهم عذاب اليد فما كان جواب قومه الا ان قالوا ختنوه او حرقوه فانجاهم الله من النار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 وَرُبَّ اِذْ قَالَ الْقَوْمُ إِنَّكُمْ لَبَاثْتُمْ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ فِي الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَبَاثْتُمْ فِي الْبَاطِلِ وَتَقُومُونَ فِي السَّبِيلِ وَتَأْكُلُونَ فِيمَا sa السماء إِذْ مَا كَانُوا يَسْكُنُونَ وَبَصَرْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً شيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكان مسترسلا وقارنوا فدعوا ودعوا ولقد كذبهم وهم ساد بينك تستكبروا في الارض وما كانوا سابقين لَمْ أَرْسَلْ مَا عَلَيْنَا حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْكَنَ بُكْرًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ فَتْأَغْرَقْنَا وَمَا سَأَلَ اللَّهُ جَوْرًا الذي نفتحل منه الله او بها فكما سن عنك قد اتخذت بيتا ورنه انا ويطلبها للناس وما يحفرها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا يتنوي المؤمنين قد ما أوحي إليك من الكتاب وأقل الصلاة أنزلنا عليك الكتاب يتنى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفا بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعدلونك بالعذاب وإن فأنما لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب زَائِلٌ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَطُوفُ بَيْنَهُمْ مَن كُنتُمْ تَحَدُّون ۚ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَرْضَ وَاسِعَةٌ فَإِنَّ لَّا يطْمَعُ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها نعم أدر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وتأي من دار لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم وهو السميع العظيم ولئن سألتهم من خلق السماعات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكونن الله فأنا يؤفتون الله يبسط الرزق لمن يشاء من له. إن الله كل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل حمد لله بل أكثرهم لا يعترون وما بهم حياة الدين إلا لهب ونعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعدمون فإذا ركبوا في دعوا الله خلصين له الدين فلما نداهم إلى البر ردهم يشرفون ليدخروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعدمون أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلُنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَغَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَرْمِهِ أَفَبِلْدَاطُ الْيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَتْفُرُونَ وَمَنْ عَضْ لَهُ مِنَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذِبًا أَوْ كَذْنَمَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَأَنَّمَ مَثْوَ فينا <تصفيق> لنهدي أن نرسر لنا وإن الله لمعلم صحيح